فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عطاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال أمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلمون لا أقطع أن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلب أنكم أجمعين